عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون 110. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمس سَكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عذاب النعيب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 تموه قلتم ما يقول لنا أن تكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم.